ا ل م غ ض و ر عليهم الذين اتخذوا م ن د و ن أ و ل ي ا ما ء ن ع ب د ه م إ ل النابلسي ي ر ب و ما ن ع للعلوم ا ا إ ل ا ل ل ه ا م ب ي ن ه م م ف ي ا ه م فيه ا ء الله الحسنى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 ي شركه الهدى ش ر ن ه دعويه غير الشمس ا ه ر ب ل ي ه ذات مضمون اجتماعي ز ز الغفار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 يخلقكم في بطون أ م ه ا ت ك م خلقا من بعد خلق في ظلمات, خلقا من بعد خلق في ظلمات غني ع ن ك م و ل ا يرضى إن ت ك ف و الله فإن ا غني عنكم و ل ا ي ر ض ى موسوعه ز ر ا ل ن ر ب ل م ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ئ ك م See、yes. y ا س ي م ا ك الله ن يدعو إ ا ل وجعل لله أ ن د د ا ى إنك من أصحاب النار أصحاب قل تمتع بكفرك قليلا انك من أ ص ح ا ب النار م ج د ا وطائما يحذر ا ل ا خ ر ة ويرجو ر ح م ة ربه ج ر ه م بغير ح س ا ب ق ل إ ن أمرت أن أ ع ب د ا ل ل ه م خ للعلوم ص ا أ ر ت ل أ ن أكون ل ف ض ي ل ا ل د ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل س See y o موسوعه النابلسي ف ا ل ل ل ع ل ئ ك ا ل ذ ي ن ه د ا ه م ا ل ل ه م ن حق ع ل ي ه كلمة ا ل ع ذ ا ب أفأنت تنقذ ل س ي ل ن ا ر ل ك ن ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا ربهم ل ه ه م من فوقها غرف ف و ق ا غرف م ب ي ة تجري ت ت من ح ه ا الأنهار و موسوعه النابلسي ي للعلوم الاسلاميه ماء ف الأرض ثم ز ر ا مختلفا الوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك ذ ك ر ا و ل ل ا ل ب ا ب ف م ن لفضيله ا ل ذ ي ن يخشون راتب ا ل ن ا ل س ل ف ض ي ا ه م ا ل د ك ا ب ر محمد راتب النابلسي